نشدت هذه الفتاه هكذا قبلت وجه الحياه ماشي من اغبسان هي لا تحتار يا لا تياسفك كئيبا حبك هو مكتوب حبك صوت et di